لا إله إلا الله ربهم اللي حين تغشان الهموم يا الله مللي إذا عصفت بمحراب الغيوم يا الله ربهم اللي حين تغشان الهموم من لي إذا عصفت بمحراب الغيوم من لي إذا طالت دمور كآبتي من لي سواك يعيذني الجعيل يا ملاذ الخائفين يا أمان المخبتين يا سرور العارفين يا جناب تأبين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رباه إني بالمعاصي غارق, غارق. أذنبت وادمبو لهيب محرق رباه إني بالمعاصي غارق يا الله أذنت والذنب لهيب محرق يا الله قصرت ثم آتيت أرجو, أرجو, أرجو توبة, توبة وعلمت أنبال سماء لا يغلق يا ملاذ الخائفين يا أمان المخبتين يا سرور العارفين يا جناب التائبين لا إله إلا الله لا إله الله لا إله الله لا إله إلا الله ظاهر إله إله إلهي طهر ظاهري و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 واستوى عيوبك يا ملاذ الخائفين يا أمان المخبتين يا سرور العارفين يا جناب التائبين لا إله الله لا إله الله لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله لا إله إلا الله رباه قلبي رباه بالمعاصي بالعاصي بالعاصي أسود والهم أثق له والهم ونار توقد رباه قلبي بالمعاصي أسود, أسود والهم أثق له ونار